خَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا جَرَّدَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَضِيرٍ أَوْ مَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مبين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 وم عَلَيْهِ اَبَاؤُكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا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 نَحْنُ قَسمَن بَيْنَ م عشَتَهُم فيِي الحاتِ الُّنْييا وَرفَعنَا بَعضَهُم فَووقَ بَعْضٍ دَجاتِ لاتَّخِدَ بَعضُ دَعض سُخْرك وََرحمَةُ رَبّكَ خَيرُ مِمَّا يَجمَعون وَلَول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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بْنُ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 فی مَا لو فل تم فیح خالی دون و تل کل جنتی تم تر مون لکم فی ہے فکی ہے تم کیسی اور